العيد يوم النحر قبل طلوع الشمس نعم صلى الله عليه وسلم يسأل عن حديث لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس نعم رمي الجمرة لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رخص للضعف ومن كان معهم بعد من تصف الليل فالوقت هذا وقت رخصة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 ومغادرة ل إلا بعد أن يودع ونبهت أكثر من مرة أن هذه العمر المتكرره من التنعيم وإلى بيت الله عز وجل ليس لها دليل واضح في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم ماذا نعم ما عليه لا هو خروجه إلى التنعيم خروج إلى التنعيم الذي هو أدنى الحل يظهر أنه لا يعد سفرا لا يعد سفراً لا يعتبر سافر وخارج خارج مكة نعم حسن الله إليكم يقول كثرة في بلادنا ظاهرة الانتحار عند الرجال والنساء والشيوخ والشباب فما هي أسباب هذه الظاهرة وكيف تعالج هذه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 ينفع بها من أراد جل وعلا نفعه من عباده نعم. حس الله ليكم يقول يعاني كثير. يعني فصلت فيها أشياء عديدة مما يتعلق بهذه الظاهرة والأسباب ووسائل العلاج وحكم الانتحار وأشياء من المسائل التي لها تعلق بهذا الأمر نعم. حس الله ليكم يقول يعاني كثير من الناس أمراض نفسية.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 المعالجه أولا بالدعاء وفي الدعاء المأثور اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وهذه دعوة مأثورة عن نبينا الكريم وايضا من المأثور عنه اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها فيكثر العبد الدعاء لأن كما جاء في الحديث قلوب العباد بين أصفعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فيلجأ إلى الله دائما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 النوافذ التي تدخل على قلبه المرض والسقم وهي كثيرة في هذا الزمن نعم أحسنوا ليكم يقول هل صحيح أن هناك مذهبا جديدا يسمى بالوهمبية وأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء هذا كلام من لا يفهم ومن لا يعرف ومن يتكلم في الناس بغير علم وبغير بصيرة وإلا فإن من يرمون بأنهم وهابية من يرمون بأنهم وهابية إنما يرميهم بذلك أشخاص يعادون السنة ويعادون الحق ويعادون دين الله سبحانه وتعالى لأن من يرمونهم بذلك أناس عملهم كتاب الله وهديهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاة إلى توحيد الله عز وجل ويحاربون البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان وقد قيض الله سبحانه وتعالى الإمام المصلح والداعية المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى قيضه الله أن نشر هذا الدين وبيانه بالحجج الواضحه والدلائل البينا من كتاب الله وسنة نبيه ومن يقرأ كتب هذا الإمام يجد أنها كلها آيات احاديث جمعها من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ونشرها وفق الله من وفق لنشر هذه الدعوة العظيمة المباركة الدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إلا أن دعاه الباطل وائمه الضلال لم يعجبهم ذلك فأخذوا يرمون هذه الدعوة العظيمة المباركة بهذه الألقاب ويزعمون أنهم يكرهون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يزعمون أنهم لا يحبون آل بيت النبي صلوات الله وسلام عليه وأروي لكم بهذه المناسبة قصة حصلت لي في بعض الدول مع أحد الأشخاص كنت توافقت معه في سيارة سيارة أجرة فجرى حديث وقال كلاما نحو هذا أن الوهابية لا يحبون آل البيت وأن محمد بن عبد الوهاب لا يحب آل, آل, آل, آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال انهم يصبون آل البيت وذكر كلاما من من هذا القبيل فقلت له هل أنت متأكد من هذا قال نعم متأكد من هذا الكلام هؤلاء كذا وهؤلاء كذا قلت يا رجل أنت متأكد من هذا الكلام تماما وعندك علم به قال نعم أنا متأكد من هذا الكلام قلت هذا كلام خطير وهذا الكلام كلام سيء وهذا كلام باطل فهل يعقل أن, أن, أن, أن, أن, أن محمد أردت أن أتدرج معه بالحديث قلت هل يعقل أن محمد ابن عدوهاب يقول مثل هذا الكلام وأن العلماء يقولون هذا الكلام قال أنا متأكد قلت له دلني على كتابا من كتبه فيها هذا الكلام هل تعرف شيء من كتبه قلت له سمي لي كتابا من كتبه فما أعرف شيء من كتبه قلت أنا أريد الآن تبين لي من أين جئت بهذا الكلام أنت الآن لا ترضى أن ينسب إليك كلاما لم تقله وكلاما غير ثابت عنك فكيف ترضى ذلك للعلماء الأكابر والأئمة الأجلة أي كتاب للشيخ في هذا الكلام أخبرني قال لا هذا معروف قلت لا يعني كلمة معروف والكلام العام ما يصلح أنت الآن سمي لي كتاب معين دلني عليه من كتبه في هذا الكلام قلت له وانا مستعد الآن ونحن في هذه الوقفة اسمي لك من كتبه ما فيه ما يخالف هذا الكلام وينقض هذا الكلام قلت له انا قرأت كثير من كتب شيخ الإسلام محمد عدوه رحمه الله وكثير منها درست هذا الكلام غير صحيح قلت أنا أعطيك الآن معلومة وتعجب الرجل لما سمعها تعجبا كبيرا قلت له الآن أريد أن تسمي لي أولادك ما اسمى أولادك قال لي إشكتنا أن تسمي لي أولادك سماهم قلت اسمع أسماء أولاد محمد عدوهاب الذي تقول أنه يكرأ آل البيت أولاده علي الحسن الحسين فاطمة إبراهيم عبد الله هؤلاء كلهم من آل البيت أنت ولا واحد من أولادك من أسميته بآل البيت ومحمد الدوهاب هؤلاء كلهم من اهل البيت أولاده علي والحسن والحسين وفاطمة وابراهيم وعبد الله وعبد العزيز وعبدالعزيز العزيز هذا الاسم الوحيد من أولاده الذي ليس من البيت وبقية الأولاد كلهم سماهم بالبيت قلت الشخص الآن يسمي أولاده بمن يحبه وبمن يبغض وأولاد الإنسان فلذات أكباده يسميهم بمن يحبهم أو بمن يبغضهم كل أولاده سماهم بأسماء آل البيت هذا ناشئ عن ماذا فتعجب الرجل واندهش وحاله مثل حال كثير من الجهال ويغرهم دعاة الضلال ويكذبون عليهم ويروجون الدعايات المغرضة ثم يبقى في نفوسهم عداوة مبنيه على وهم وعلى كذب وعلى افتراء كيف يقال في رجل أولاده كلهم سماهم بآل البيت إلا واحد حتى إن أن في بعض كتب التراجم يقال إن لقبه أبو الحسين رحمه الله لقبه يقال ان أبو الحسين وحتى الأسماء الآن في في ذريته أسماء البيت باقية في ذريته إلى يومنا هذا باقية في ذريته الشيخ رحمه الله تعالى الحسن والحسين وعالي وفاطم هذه أسماء كلها باقية إلى إلى الآن في في ذريته هذا ناشع عن ماذا؟ وتجد في كتب رحمه الله تعالى من انصاف آل البيت والثناء عليهم وبيان مكانتهم وبيان فضلهم والترضي عنهم والترحم والدعاء لهم وبيان مآثرهم تجد في كتب الشيء الكثير لكن دعاة الباطل دعاة الباطل لما وجدوا الشيخ رحمه الله يحارب الشرك وأولئك دعاة الباطل من أعمالهم عبادة آل البيت وحارب الشيخ ذلك قالوا يعادي آل البيت لا يعادي الشرك ويعادي عبادة آل البيت من دون الله هذا شرك بالله عز وجل وهذا هو الذي يعاديه رحمه الله تعالى فلما كان أولئك يشركون آل البيت ويدعونهم ويستغيثون بهم ويصرفون له العبادة ويحارب ذلك سموا ذلك ماذا؟ معاداه لآل البيت وإنما هو في حقيقة الأمر معاداه للشرك الذين بعث جميع الأنبياء بإنكاره و معاداته ومعادات أهله فهذا هو سر هذه المسألة والسبب من وراء هذه الدعاية المغرضة لما حارب شركهم وتعلقهم الباطل بآل البيت سموا ذلك معاداتاً لآل البيت ومثل هذا أيضاً عندما يقال يعادون أولياء الله لا يعادون أولياء الله وإنما يعادون عبادة أولياء الله من دون الله والاستغاثة بهم والذبح لهم هذا كل من الشرك ومن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات